وين من يبغى الشهادة وين يبغى مخلصا والها تمنى في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحه مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحه وين من يبغى الشهادة مخلصا والها تمنى في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحه مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزه والمثنى مثل جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحه انت يا راعي الشهامه يوم طبل الحرب دنا مسلم يصرخ وينخك في ما نسمع صياحه ما نسمع الطفل يرضع مفجي عنا والجريح اللي مطوق وتالم من, من جراحه انت يا راعي الشهامه في يوم قبل الحرب دن مسلم يصرخ وينفك ما نسمع صياحه, صياحة. دمعه الكلام صرخ الطفل يرضع مفجي عنا والجريح اللي مطوق وتالم من جراحه ويتألم الشعب يضهد ما كيف كيف الظلم للمسلم ونكبل الوقاحه وين من يبغى الشهادة وين من يبغى مخلصن في سبيل الله يسوق العمر ويعزز التفاحة. مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزه والمثنى مثل جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحه مهما نضرب عدو بيننا منا ومنا مير وين المسلم اللي شال روحه فوق لازمنا نفات يوم نشيل في الغزوه كفن يوم يرمع مر زاده للجهاد اخذ سلاحا اخذ سلاحه لازمنا عدو من دنا من ومن دمير وين المسلم اللي شال روحه فوق لا سمعن فات يوم نشيل في الغزوات فن يوم يرمى عمير سادة للجهاد خلصنا. زمانن فات يوم المال كثره ما فتنا يوم طارق يحرق المركب ولا يعرف السباحه وين من يبغى الشهاده وين من يبغى مخلصا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز الفتاحه مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحة يوم قايب ماركة حطي سارمت والن يوم نطلب الشهادة والعدو ننطحر ما يوم كنا قلب واحد رأي واحد يوم كنا يوم كلب الروم يخذل بالصواب بدل بهاء يوم جاي المعركة حطين سارو ما توانا يوم نطلب للشهاده والعدون انطهر ما انطهر ما راي واحد يومك إن يومك البرم يخذل بالصوابة النباحة ساكتين من ردات الحظ ولا من جبنا يا عروبة يا عروبة كيف ما فينا نصاحه شهادة مخلص والهاتم النار في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحه مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحة وإن يضع الشهادة مخلصا والهاتم النا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز الكفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى